وَسِرْ حُكْمَ رَبِّكَ وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيلاً طَمْأَنًا إِنَّ اذا رو من وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا اسرا واذا شئنا بدلنا انفادهم تبديلا ان هذه تذكره فما وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ I mm -hmm. mm -hmm.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 سَجَأَ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَإِنَّ الْآخِرَةَ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله سمع الله Аллах. Сім я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 I'm already come off.